محتار الاشعار جئ وصف الكراس, الكراس جئ وصف الكراس, الكراس جئ وصف الكراس, الكراس بيكل كون احتار بيكل كون بيك الكون حتار كون حتار حتار الاشعار شوف وصف الكرم شوف وصف الكرم وصف الكرم يا حمايلك يا يا المفتون يا الدر المكنون بشمواس يا سواد العين حيرت الالباب بسباب الاسباب ماكو يا وليني ذو براياتك يا نور الانوار يا نور الانوار يا alasahan, mis morally terminar cao ng rancar Ahtar alasahan, may mboxul karat, may mboxul karat, may mboxul karat Ahtar alasahan, طبعك مهيوب ليك غروب الضو على ولايه احنا الجبال اللي بحبها بالحمله بالذرفه يا عنا شنهادينا واللي حابك قلب معي قلبي ابدا ما مات في عهني ونصار حبك مهما صار حبك مهما صار حبك مهما صار بالكون احتر يا حمايل جار يا حمايل جار يا حمايل جار شتوص بالكرار شتوص بالكرار بتوص شت بالكرار بالكون احتر يا حمايل وحسبه هذنوه عن حبك ما توخ لون عن حبيبه هو عيز معشور عنوان اسمك ذال أهوى كان أهوى اسمك بقلبي لقيت قلب الصغور مذقوك حبك وش ما صار وبرغم الأخطار وبرغم الأخطار وبرغم الأخطار يجي دكون احتار حمايل جار يا حمايل جار يا دي المصباح مسكبل يا زراج الدنيا كيلها والرسيل موجود هامت بي الظاهر ويلا بالسفينه قال واحد ذي قام محدود وباه يا الله ما يلقى ما يلقى ما يلقى يا يا تم التسجيل في استوديو الثقلين في الديوانيه <تصفيق> السيفك محروت كل السوح شهور عن خراب صفين يا بروان الباب وين المرحب ايش انصاب بس تجار رسل نار ينطر الكفار ينطر الكفار ينطر الكفار نحتار يا حمايل جار يا حمايل جار يا حمايل جار يا حمايل جار يا محمود الشمري واحمد الشمري Yeah, I got it.